هذه سنة الله عز وجل ولا يرد على هذا أن قريشا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارنا آية يا محمد فأشر إلى القمر فانشق نصفي قال أهل العلم إنما لن يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آية معينة ولو اقترحوا آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا لهلك. هكذا قرر أهل العلم رحمه الله وقول لو ننزل عليه آية من ربه آية أي علامة تدل على صدقه وصحة رسالته وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما اكثرهم يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات وهذا نقص عظيم لاننا لو سميناها معجزات لو ورد علينا ما يفعله السحرة فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر لكن آية تحدد المعنى وهو العلامة على صدقه وصحة رسالته ولذلك لا تجد في القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات ابدا إنما يعبر عنها بإيش بالآيات وقول من ربه يعني بذلك الله عز وجل وفي هذا التعبير تكبر وتعالي حيث قالوا من ربه ولم يقولوا من الله كأنهم في شق والرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في شق آخر من ربه ما قالوا من ربنا ولا من الله قال الله تعالى قل إن الله قادر على أن أي ينزل آية ليس بعاجز على أن ينزل آية بل هو قادر لما طلب الحواريون من عيسى أن نزل عليهم مائده من السماء هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله عليها على قول من يقول إنها نزلت وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية كلها من عند الله فهو قادر على أن ينزل آية ولكنه لا يريد أن يأتي بما يطلب هؤلاء لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية وقد يقترح ما يرى أنه ايه وليس بآية لذلك نقول الآيات عند الله عز وجل ولهذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكنه يريد أو لا يريد نعم لا يريد وإذا لم يريد لم يكن ولكن أكثرهم لا يعلمون أو لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الآيات وهو قادر على أن ياتي بايه وقادر على أن لا يأتي بآية فهم جهلة ولو كان عندهم علم لعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بالآية بل الذي يأتي بها هو الله من فوائد هذه الآية الكريمة تعنت هؤلاء المكذبين حيث احتجوا بهذا أن الله لم ينسل عليه الآية ولكن هل هذه الدعوة حق أو باطل والله إنه باطل آيات النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة معلومة من آياته العظيم هذا القرآن هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون لواذا في الليل ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سحرت الباب وأعجبتهم إعجابا كثيرا لكنهم معاندون. كذلك آيات كثيرة حسية مثل ما حصل لعمها أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضانته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أيضا صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسناهم فهم لا يبصرون والآيات كثيرة يعرفونها لكنهم ايش مستكبرون ومن فوائد هذه الايه الكريمه استكبار هؤلاء وترفعهم حيث قالوا من ربي لم يقولوا من ربنا ولم يقولوا من الله كانهم في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله في جانب اخر من فوائد الايه الكريمه انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يدافع عنه لما قالوا لولا نزل عليه أتهم من ربه لا شك أن هذا يجب ضغطا على الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يجيب عنه انتصارا له قل إن الله قادر على أن ينزل آية ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل لقول إن الله قادر على أن ينزل آية هذه القدرة قدرة كاملة لا يلحقها شيء من العجز يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قدير فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء لان العز عن الشيء سببه اما الجهل واما الضعف فالله عليم قدير طيب هذه القدره تتعلق بكل شيء على كل شيء قدير ولا تبحث كما بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل هذا كلام فاضي الله عز وجل أطلق قدرته والله على كل شيء قدير فيه عبادة لبعضهم يقولون خص العقل ذاته فليس عليها البقادر أعوذ بالله كلام فاضي يعني من العقد دل على أن الله لا يقدر على نفسه أفهمتم؟ وهذا يعني تعطيل الله عز وجل عن كل فعل لانه ما يقدر ما يقدر يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير، فإذا قال قائل هل تقول إن الله يقدر على أن يهلك نفسه رسال الله العافظ. فالجواب يقول إن الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه الكمال من كل وجه والهلاك نقص فلا يمكن وهذا السؤال غير وارد لكن المتكلمين يريدونه حتى يصلوا إلى أن القدره لا تتعلق بالمستحيل يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده ويرسل جنوده يظنون الناس فاذا مات العابد لم يكترث بذلك واذا مات العالم فانه يفرح فرحا عظيما اذا مات العالم فقال له جنوده كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم والعابد لا تكترث به كلا أن العالم اضر علي من العابد العابد اذا مات لم يفقده إلا نفسه والعالم تبقده الأمة العالم إذا اهتدهد الله به امه والعابد في مسجد وإن شئتم ضربت لكم مثل يقال إنه أرسل إلى العابد وقال له يا فلان هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها كلها في بيضة هل يستطيع هل يقدر العابد قال لا السماوات كده بيضة نعم يقول بعقله العابد أنا أقوله عنه يعني إلا ما يعقل. يقول أنا لو بقيت ببيضة نحملته نعم كيف السماوات والارض الأرض ما يصير قال خير راح العابد من العالم قال له هل يقدر أن الله يجعل السماوات والارض في, في بيضة قال نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فجاء المندوب قال يلا شوف هذا العابد كفر وهو لا يعلم قد قدرة الله عز وجل وهذاك آمن إنما أمره إذا أراد الشيء يقول لو كن في أكل. على كل حال أنا قصدي إن هذه المسائلة أتعمق فيها غلط أثبت ما أثبته الله النفس هو أن الله على على كل شيء قدير وأعرض عما سوى ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال الله عز وجل مقرونة بمشيئته بمعنى أن ما لم يشعه لم يكن وإن كان قادرا علم لقوله قادر على أن ينزل آية يعني ولكنه لم يشا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر لأنهم لم يتفكروا ولو تفكروا لعلمه لكنهم معرضون ثم قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم استمع سبحان الله ما من دابة في الأرض المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض بارجل متعدده او أربع أو او أو او أو يزحف على بطنه أي دابة الأرض ولا طائر يطير بجناحيه فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الطيور على اختلاف عنواع وكذلك الدواب على الأرض على اختلاف انواعها كلها أمم مثل أمم مثل تختلف في أجناسها، تختلف في ألوانها، تختلف في قدراتها، تختلف في أجزائها، تختلف في لغاتها، كما أننا كذلك. أمة، وقوله طائر يطير بجناحيه هذا من باب التوكيد، لانه من المعروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، كما إذا قلت يمشي برجليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه. وما اشبه ذلك فهو من باب التوكيد وأما دعوى بعضهم إن هذا قيد تخرج به الطائرات لأن الطائرات تطيب لكن ليس بجناحيه فهذا غلط لأن شيئا لم يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه لأنه غير وارد أصلا فالصواب ان قوله يطير بجناحيه من باب التوكيد على اني أقول لكم إن الطائرة مركبة على على الطير على الطير فيها جناح يمين يمنعها من التارجح وفيها أيضاً هواء والطير يطير بالهواء وفيها أيضاً انخفاض الاجنحه عند النزول وارتفاع عند الطلوع المهم أن الذي سمعنا وقرأنا ورأيناه في الصورة أن هذه الطائرات مركبة على حسب على حسب الطيور إلا أمم أمثالها هذه الأمم سبحان الله متنوعة متفرقة مختلفة في الاحجام في الألوان في القوى في كل شيء أيضا مختلفة في اللغات والأنس هل تعرف البقرة ما تقوم به الهرة من الصوت نعم <تصفيق> ما تعرف ولا الأكس لكن بقرة مع بقرة تعرف وهرة مع هرة تعرف متعمل سبحان الله تجد الهرة لها أصوات مختلفة إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص إذا كانت تريد أن تروا أولادها الصغار لها صوت خاص تجدت تدخل على المكان ثم تنعق بأطفالها فإذا هم مجتمعون عليه سبحان الله صوته غير العادي كذلك لا غير مثل كل واحد من هذه الامم لا يعرف لغه الامم الآخرين ثم ان الله عز وجل اعطى كل نوع من هذه الانواع من هذه الامم اعطاه هدايه يهتدي بها كيف يعيش ويقال ان اذكى ما يكون النمل النمل سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيب هو من الحيوان الذي ينظر للمستقبل ينظر للمستقبل فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره وماذا يسمع ياكل رأس الحب ياكله من أجل أن لا تنبت لأنها لو نبتت فسدت فسدت, فسدت عليه فياكلها لأنه لا تنبت ثم إذا جاءت الأمطار ووصل المطر إلى الحب خرج به خرج به من كان خرج به ينشره لأنه يفسد هو رائحته وهذا مشاهد يعني شاهد وغيره وسأل السائلين يقول هل يجوز إذا رأيت هذا الحب المزبر الذي يكال بالصعانة هل يجوز ان ياخذه ما رايك هل يجوز طيب. ها طيب. كيف طيب. النمل لا يملك لكن هو قوت ما خير اتاكل النمل انت <تصفيق> طيب هل نقول يجوز اخذه عند الضروره فقط لان حرمه العدم يعبر من حرمة هذا ثم نقول ايضا يجوز إذا كانت النمل يمكن أن تتغذى بغيره، لأن النمل في أيام الشتامات ما ما تخرج، تبقى في جحية، فهي محتاجة، فنقول الذي أراد هذه المسألة أنه إذا كان العادم مضطر لذلك فهو مقدم، إذا لم يكن مضطرا نظرنا، إذا كان يمكن أن تجلب طعاما غيره. فلا بأس أن أقول وإن الله فيبقيه لها يعني أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امراه بها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشل الارض نعم نظير ذلك أيضا وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران لحمة تساوي هل لك أن تاخذها من هذه الهرة نعم هذا صحيح لأن الهره الآن سرقت نعم فلو يأخذ منها ويرد إلى صحي لا سيما إذا كانت دجاجه وهي حية معلوم أنقذها واعطها الجيران طيب المهم أن هذه الدواب أمم أمثال ولها عجائي وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعاده ذكر العجب العجاب من هذه الأمم نقف على هذا الاسئله نعم نرى رايك ايه ايه طيب هذا سؤال مشكله يقول نرى بعض الهرار في المستشفى في مكه تاكل الحمام هل لنا ان نمنعها انت قادر على انقاذ هذا الطير فيجب عليك ان تمو لكن لن رأيتها ممت معها فدعها نعم الأشياء التي ليست في أحياء من السيارات والضيارات هل تسمى دواب أو لا يقتصاد من أحياء لا لا المراد دل... ما فيه الروح ففي الحديث الذي فيها المكان إذا ركب ذاته نعم تسمى وإذا استرعى عليها حميد ثم هل لم يكن هناك حتى يدارك راكب السيارة وإنه ليست ثابت إيه لكنها راح نعم نعم <تصفيق> وبتديه ها؟ يعني. يعني يعني شيخ النص <تصفيق> طيب اذا أخذت النصف الا نقول يجب عليك أن ترده الى صاحبه ما هي النمله أز... المزه اللي حول. يعني في الغالب انها تاخذ من اللحول هل نقول خذ هذا الحب واعطه صاحب المزرعه نعم. فحسب. ورد عن بعض الأخوة أنهم يكلمون النمل في كيلا، يعني بيت النمل. اذا كان في بيته في حديقتها وكذا، ثم يقول خرجي ويذكر ايات النمل في صورة النمل. واحد منهم جربها قليلاً، خرجت من بيته ودخلت بيت الطيور. يعني خاطبها؟ وشخال. يقول أسألك الله أن تخرج من هذا المكان وهو يردها زاد يقول فخرج في المزرعة وجات المزرعة جاري ووضعت دي. سبحان الله نعمل الكبار عندنا في مسجدنا مسجد الحين كان عند باب المسجد نمل كبير جدا فجاء أحد الإخوة رجل مستقيم من الاخوان عندنا وقال أسأل بالله أن تخرج من هذا المكان. فمؤذر المسجد يعني من دولة يعني فيها صوفية وكذا فلما جاء بكرة ما أورجد النمر قال دل توجه الله حمي شكرا الله قال لي نسمع من بعض الأخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقر آيات من القرآن ثم ترحل النمل. ترحل ان باجي الله يعقو وهذه دعنا ان نفهم وقصة يعني واضح ان نفهم نعم ما, ما عدد الوالد يقول نيات ايات نعم دهني بالنسبه للنبر يعني يعيش مثلا في السكن في البيت يكون أطفال صغار وغالب بنقرسهم يعني قد يؤذي هذا النعم نعم, نعم. هل انا يعني النقسله اي معلوم إذا لم ندفع على بالقتل لكن عندما جربنا القاز على الوقود إذا صبيته على جهته خلاص تروح ترحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله ما المراد بقوله بجناحيه فضل لا لا بجناح يطير بجناح نعم ها. المراد بها الطيور جميع الطيور إذا كان المراد إيش يعني لو قال قائل يستغنى عن قوله لقولها طائر عن جناح للتأكيد إيش هذه للتأكيد نعم كما قال يسمع بأذنيه يسمع بأذنيه ويبصر بعينه وما أشبه طيب ما معنى قوله إلا أمم أمثال جمع يعني الله سبحانه لا معنى أمام أمام في أمتاركم يعني يفهمون كما بينهم بتدبير الأمور يعني أصناق إلا أمام متارق أصناق نعم كل صنف له حاله الخاص. تمام طيب هل يشمل ذلك صغار النمل؟ يشمل كل شيء يشمل يشمل كيف ذلك كيف يشمل, كيف يشمل؟, كيف يشمل؟ كيف يا وضحنا. لأنهم كما كما ذكرنا خاص على الأرض. قل لا. يذبون هذا وجهد لا. على الارض الأرض. طيب لو قال قائل هناك ما, ما من يمشي على بطنه يا رهيم. في هذا؟ لأنه يدب على. تمام. قال معز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء المراد بالكتاب لا اوكي نكمل على هذه قال الله عز وجل تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فرطنا يعني اهملنا والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز الكتاب العزيز قال الله فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ يعني ما اهمل الله شيئا الا كتبه في اللوح المحفوظ ولا يشكل عليك ان تقول كيف يكتب كل شيء حتى اصناف الدواء لاننا نقول الواجب على الانسان ان يؤمن بما اخبر الله به سواء أدركه عقله أمن مدرك ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمنا حقا فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نعترض ولا نريد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك على أنه موجود الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل كلمات كثيرة جدا وهي من صنع البشر هذه الأقراص الأقراص يسمونها الليزر تحمل كثيرا جدا من الكلمات وقول ما فرضنا في الكتاب من شيء من هذه زائدة للتوكيد وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى ابدا لان القران لفظ معنى لكن قولنا زائد بمعنى الزياده الاعرابيه يعني زائد اعرابي اما معنى فلا ما في كتاب الله شيء من زائد واضح طيب يعني كل شيء فان الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ ثم الى ربهم يحشرون سبحان الله يعني ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوحة المحفوظ يحشرون اي يجمعون كل شيء كل شيء يحشر يوم القيامه ولا تستغرب أيضا تقول كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيرها لا تستغرب الواجب عليك إيش؟ أن تصدق تصدق والمسألة فوق ما يدركه العقل كلهم يشهرون إلى الله كلهم يقتصوا للنجني عليه من الجاني عليه حتى الشات التي ليس لها قرون تقتص من الشات التي لها قرون إذا نطحتها في الدنيا، سبحان الله كمال العدل ولهذا يظهر يوم القيامة يظهر يوم القيامه من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه ايضا ما لم يكن سابقا حتى يظهر تمام العدل للخلائق جميعا ثم الى ربي يحشرون اي يجمعون بعد الحياه في هذه الآية الكريمه انه ما من حيوان يدب على الارض او يطير في السماء الا وهو مكتوب عند الله عز وجل إلا هو مكتوب عند الله ومن فائدها أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي بمعنى أنه جرى على ما ينطق به العرب في لغتهم. فإذا كان من عادة العرب مثلا أن نؤكد الشيء بما يزيده قوة جاء به القرآن ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الاقسامات على الشيء والسماء والطارق والسماء ذات البروج وما اشبه ذلك هل هذا لشك فيما اخبر الله به لا لأن الله تعالى صادق سواء اقسم ام لا لكن القران الكريم نزل بلسان عربي مبين فجرى في التعبير على ما كان العرب يعبرون به ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه يجب أن, أن يعرف قدر نفسه فهو بالنسبة لعظمة الله لعظمة الله عز وجل كالنملة ومن أمثاله إذا لا تترفع ولا تتعلم ما أنت إلا مثل هذه الدواب بالنسبة لعظمة الله عز وجل وإن كان الله عز وجل قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لم يفضل بني آدم على كل ما خلق الله بل على كثير مما خلق الله وما يفهم بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطأ لماذا يا آدم غلط نعم لقوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ما قال على من خلقنا على كثير ممن خلقنا تقديلا فهمت وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدنيا فهمت ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن الله عز وجل لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ كل شيء كتبه لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء ولأن الله تعالى امره أي أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى إلى يوم القيام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مآل هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة أن ما مآلها ما إلى الله عز وجل ثم إلى ربهم وعشرون ثم قال الله تبارك وتعالى قال والذين كذبوا باياتنا سم وبكر الجمله هذه معطوفه عطف جمل والذين كذبوا باياتنا اي قالوا انها كذب ولم يصدقوا بها جاءوا للايات الكونيه وقالوا هذه السحر كما قال فرعون حين راى ايات موسى قال هذه السحر وكما قال الله عز وجل عن قريش ترأت الساعة وانشق القمر وأي رؤية يقولوا يعرض ويقول سحرون مستمر فكذبوا بالآيات الكونية كذبوا كذلك بالآيات الشرعية ووصف الرسل بالكذبة بالشعراء بالكهنة بالمجانين بالمسحورين وما أشبه ذلك وهذا التكذيب بإيش بالآيات الشرعية. هؤلاء الذين كذبوا في آيات الله صم وبكم في الظلمات ثلاث أحوال لهم صم بآذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع فلا يسمعونه سماع انتفاع فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع بكم جم أبكم وهو الذي لا أنطق فلا ينطقون بالحق، ولكنهم ينطقون بالباطل في الظلمات لا يبصرون. الظلمات محيطة بينهم من كل جانب لأن فيه تدل على الظرفية والظرف محيط بمظروفه فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفة السم والبصر والنطق والعيادة بالله وفي هذا قال الله عز وجل في سوره البقره صم بكم عمي فهم لا يعقلون من يشاء الله يذله الجمله شرطيه فعل الشرط يشاء وجوابه يذله اي من يشاء الله اذلالهم يذله لان الامر امره عز وجل لا معقب للحكم ولا اعتراض عليه ولا يسال عما يفعل فنسال الله ان يهدينا في من هدى من يشاء الله يضل، فيعمى عن الحق ولا يصل اليه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ونقدر هنا ومن يشاء هدايته يجعله ان يصيره على صراط مستقيم اي على طريق مستقيم لا عوج فيه وهو الاسلام وفي هذه الان من الفوائد بيان حال الذين كذبوا بالايات الله وانه لا سبيل الى هداه لماذا لأنهم صم لا يسمعون الحق سما انتفاع وكذلك في الظلمات وانهم لا ينطقون بالحق ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن من شاء الله إدايةه اهتدى ومن شاء أظلاله ظل ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب الهدايه والاستعادة من الغواية لأن الأمر بيد الله فإن قال قائل هل هذه المشيئه مشيئة مجرده بمعنى أنه من شاء ان يهديه هداه ومن شاء أن يضله اضله بدون أي حكمة أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة فالجواب الثاني أنها مشيئة مقرونة بحكمة وهذا هو المتعين لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة انظر في أحكام الله قال الله تعالى في آية المواريث فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وقال تعالى في الأمور القدرية وما تشاءون إلا ان شاء الله إن الله كان عليما حكيما فلا مشيئة مجردة في افعال الله ولا احكامه بل هي مقرنة بالحكم ولكن هل هذه الحكمة معلومة للخلق الجواب قد تكون معلومة وهذا والحمد لله والأكثر وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالله علمه، ومن فوائد هذه الكريمة أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم لا أجاج فيه ولا انحراف فيه ولا شقا فيه مستقيم ويضاف إلى ذلك ولا تناقض فيه لان لو كانوا فيه تناقض لم يكن مستقيما اذا قال قائلا هل للانسان حجه على الله اذا اضله وهدى اخرين فالجواب لا لان الهدايه فضل من الله عز وجل وفضل الله يؤتيه من يشاء وايضا الاضلال لا بد ان يكون مبنيا على حال العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ولقوله فان تولوا فاعلم أن ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون فالحاصل ان الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء الحكمة ولا بد من ان يكون الاضلال من جراء فعل العقل ثم قال الله عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قاعتتا نعم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل يا محمد وإن شئت فقل, فقل إن الخطاب عام لكل من يصح الخطاب أرأيتكم قال العلماء أرأيت بمعنى اخبرني والتالي الخطاب فاعل والكافر الخطاب توكيدا وليس لها محل العراب والمين علامة الجم وأرأيت تحتاج إلى مفعول مفعول أول ومفعول ثاني لأن الرؤيه هنا علمية قالوا المفعول الأول محذوف والمفعول الثاني الجملة الاستفهاميه أغير الله تدعون هذا المحذوذ يقدر بما يناسب الحال فيكون تطيل هنا أرأيتكم حالكم عند الشدة أغير الله تدعون بين الله من يدعون عند الشدة قال بل اياهم تدعون نعود الإعراب أقول الهمزه للسفام والرؤية هنا علميه والتاء فاعل وفاعل والكاف للخطاب توكيدا والميم علامه الجمع وراء العلمية تنص المفعولين المفعول الاول هنا محذوف ويقدر بما يناسب المقام والذي يناسب المقام هنا إيش حالكم عند الشدة وجملة غير الله تدعون هي محل نصب المفعول الثاني يعني اخبروني اذا وقتم في الشده اتدعون غير الله الجواب لا اذا غشهم موج كالظلل دعوا من دعوا الله مخلصين له الدين فاذا وقعوا في الشده عرفوا الله والعجب ان المشركين اذا وقعوا في الشده دعوا الله وان بعض طوائف هذه الامه اذا وقعوا في الشده دعوا غير الله إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيداني دعوا علي بن أبي طالب دعوا الحسين وما أشبه ذلك فصار حال المشركين خير من حال هؤلاء طيب وقوله إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في أن غير الله ينجيكم ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا كاذبين في, دعو في دعواهم أن هذه الآلهة تنجي ثم قال بل إياه تدعون بل للأضراف الإبطال ابطال انهم يدعون غير الله واياه مفعول مقدم لتدعون وتقديم المعمول يفيد الحصر المعنى بل لا تدعون الا الله فيكشف ما تدعون اليه يكشف بمعنى يزيل كما تكشف المستور فتزيل سترة حتى يبدو ويظهر فيكشف ما تدعون إليه أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل أن يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل يكشف ما تدعون اليه إن شاء وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة فإذا لم تكشف احتجوا على الله فإذا قال ان شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله قد يشاء الله عز وجل قد يشاء الله عز وجل كشف هذه القربة وقد لا يشاء حسب ما تقنضي حكمته تبارك وتعالى وتنسون ما تشركون تنسون بمعنى تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم تنسى كل شيء وقيل ان النسيان هنا بمعنى الترك اي انهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر وهما متلازمان في الواقع لان الانسان عند الدهشه ينسى اي ينسى معبوداته ولانه ايضا عند الشده يعتقد ان معبوده لا ينفعه فهي صالح للامرء وفسرها كثير من الناس من المفسرين بان النسيان هنا بمعنى الترك كما قال عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ايش انا نسيناكم وقال نسوا الله فنسيهم فنسيهم والنسيان المضاف الله هو الترك في مثل هذا واما في قوله لا يضل ربي ولا ينسى فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم أما المنفي عن الله فنعم هو اللي يكون بمعنى الذهول عن معلوم رأيت هنا ها؟ هنا يعني علمية. ان ان معناه اعلمت فاخبرني يعني اخبروني ما لازم له انه بس بالمعنى تفسير البناء المطلق تفسير يطابق بمعنى اخبروني او اخبرني هذا تفسير المعنى اما المدار اللفظي فالمعنى اعلمت هذا فاخبرني نعم ها؟ <تصفيق> الآية <STO> هنا ما يستطيع ما يستقي. لأن السياق يعين احد المعنى فهنا السياق يعين أنه لحظة المعنى نعم فالتعليم قال أقائل أن البشر أن البشر يعني أن من الزام على المصر إيش؟ أن الجشف العداد حصل عن طريقة جزام على طريق الضح إيه؟ إيه؟ إيه؟ حتى لا أحتاجه يقول لأنه دعوة تكون كشف الشركاء ليحفور. ما حصل لأنا بقيمه بالمشيئة نعم يا حيان بسم الله يحذفون الآيات هل يدخلون في قول الذين قدموا باياتنا هو التحري بركه الوثيق يعني بمعنى التاويل اذا كان تاويل انكار فهذا ربما يدخل اليه اما اذا كان تاويل الاجتهاد فهذا يدخل اليه والتاويل الذي يقبل اذا كان اللفظ يحتمل ثم اذا كان هناك ما يرجح المال الاخر ولكن يعتمد يعتمد الناس هنا ليس معندين، لكن إذا كان لا يعتمد فهم معندون فيشبهون الذين جحدوا نعم شه شه طبارة الله فيهم والذين كذبوا بآيات الله بعض الناس يقولون هذه آيات الله وينقلون هذا شيء ولكن ما يعملون بعمل بعمل بعمل هل هؤلاء يكذبون لا لا ما كذب هؤلاء يدخلون في المستكبرين نعم سليم لست كما معظم هل هذا الحديث لا عاد هذا لكن لا شك ان المؤمن مؤمن اخره نرجع او عاد الفرج لا انا لو ما بقدر يعني قد فضلناهم على كثير مما خلقنا تفيد نعم ولي تعالى احفظك في كل شيء يخطئ من ولايه والدعاء مع الناس بالضرر لا هذا معروف المنكر هذا الدعاء المنكر ما يجوز لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك ان تصفي هذا غلط هذا يدل على ان هذا الانسان يعني كانه يقول لا ابا لك لاسال الله عز وجل ان يعافيك ولا رد قضاء الا الا الدعاء لكن هذه تجد كلمه من صوفي او شبهه وصارت على الاسره مثل ما صار هل الانسان مسير أو مخير الحمد لله من فضلك اقلب الشريط